يا خالق الخلق في بطون الامهات يا خالق الملائكه والشمس والنجوم يا مالك الملك والارض والسماوات يا مبدع يا معين يا حي يا قيوم يا محدد من قبضتك آدم من قبضتك جينا انت اللي خالقنا بضعفنا وقوتنا وانت اللي رازقنا وانت اللي بتغنينا وحتى لو غلطنا ما بتحرمناش من قدنا يا الله